أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بفضل الله وتوفيقه لا لقراسة فنجون ولم تبعيك ومن ذلك عبد الجليل العطل بكري فصل الاسم ضربان نخرة وهو ما شاع في جنس موجود كرجل او مقدر كشمس ومعرفة وهي ستة الضمير وهو ما دل على متكلم او مخاطب او غائب وهو اما مستثر كالمقدر وجوبا في نحو اقوم ونقوم او جوازا في نحو زيد يقوم او بارز وهو اما متصل كتاء قمت وكافي اكرمك وهائي غلامه او منفصل كانا وانت ويايا ولا فصل مع امكان الوصل ولا فصل مع امكان الوصل الا في نحو الهائ من سلنه بمرزوحية وظننتكه وكنته برجحان ابن هشام رحمته خالد بسكت بباسك دني نكراه ومعرفة نكراه ومعرفة مش تقسيمها أبو اسم بحسب التنكير والتعريف نكرو معرفش هوايا او ايك الزهن مدلولكي على التعيين بزانية هواء أو معرفية او ايك كذهن على التعيين مدلول مسماكي مسماكي باشتر بلين مسماكي او نكيره مثلا قالين رجل مسمى رجل مسمى رجل نازع على التعيين نزل إنكَ، بويا زهن حد شيء أجرد أم كلمة منطقي على بعينه، بويا ما شيء نشرة، زيد زهن زويد وزيت وا كأم على مسمى بعينه، وأما بحثي نشرة الاسم ضربان دو جورا تقسيمك تقسيمك الثنائيه وفرح الله. وفرح الله رجل سذين أجرت ما بس تشيء رجل شعين يكبروننا نعم بو, بو, بو تقسيمه فالرجل اسميك أبو صنفك لبشر لانسان بس نو من حيث ال نعم من حيث العلم من حيث العلم كنوبت بو شخص بعينه زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد لا زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد زيد لا مخاطبش بيه اللي جاء زيد هذه هالو تال نواب ناوبو شخصك لزهن خطة معروفة علم معروفين. معروف اما لابدو ستعددي الزيد بو تنكرناك ربالي كوثة جاء زيد بمعنى زيد من الزيود و. فوش تنكرناك دي. إلا أوها إضافية كي يعني إضافية شيء بغلين معنوي شيء إضافية بيني كبنونا جاء زيد العراقي مثلا بالإضافة الى العراق أو جاء أما خلي كلمة ناو بو مسمائك معروف في الذهن بويا أيكات الدوبشوا تقسيم كثناوي نكرة وهو ما شاع في جنس موجود كرجل أو مقدر كشمس باشتروايا مش نسرش الحكاية شوف لا فائدة أجمعتنا كت الاسم بحسب التنكير والتعريف الى قسمين نهيرة وهي الأصل. اصل اصل اسمنا هناك بو كلمات حتى نعمل حتى معناه اجل اسمها تربيت معناه زور اسمها أو اصل اجل اسمها تربيت نبي كلميك تواني لما دان أو اصل اصل تواني اصل اصل اصل اصل اصل اصل اصل زور اصل اصل اصل الشمول شمول لسر أجزاء بعشرة محمود رف العرف. بوي اما اصل شيء أصل الأسماء شيء نكرة. وهي الأصل ولهذا قدمتها لترتيبها في الذكر ومعرفة وهي الفرع كأصل نكرة بحيث من معرفة شيء فرع كلا نكرة ولهذا أخرتها يعني في البحث والذكر. فأما النكرة فهي عبارة عما شاع في جنس موجود أو مقدر لا بينك وانيك المستوى أفراده يعني ما شاع في أفراده ما شاع في أفراده موجود أو مقدر كابو بريتيال شيء نكرة بريتيال لو اشتيه شاع في جنس اشتكت هي جنسيكت هيا من المخلوقات ابي في الواقع يعني في الخارج الواقعي خارج الواقعيه شيء في الذهن ذهنيته بالنسبة اليك خارج واقعيني بلام اويك بحواسي بيني بيوت الخارج الواقعي بيقول انه موجود يعني الخارج الواقعي يعني للواقع توبيني. سبب الشمس كلمة الشمس كلمة الشمس نهيرة كلمة الشمس خوي نهيرة راسة إستلبرو الشمسي ترى الواقع ناڤيني حلوة الشمس, الشمس زين برا بوم الشمسة أشيد كا إستد. أجنخو مجموعة الشمس هي الشمسن راسة كوكب الشمس بناويكي قشتير يعني او جنسيك اللي بتشاوي خطأي في الواقع الخارجي او موجودة او كناي بلا هي كناي بيني بلامقولها حقيقية شهية او في هذا الشيء مقدر هالكلمة بريطانيا لا شتى كشاع في جنس موجود يعني في الواقع شاع فيه یعن یکی از نبی، یکی از لوان نبی، یکی از لوان نبی. وانمون هر یکی ل خودی خواند، هر یکی ل خودی خواند، نبیک منع. آون ناو، سرکیف تنها عل التعین خواند غیرت تنها خواند غیرت او. قول منا زیت، عمر. هر یکی نو لون نوانه، یکی ل خواند غیرت او. تو ناو زیت، أو شوا أو الشيوعي سيك أو خصوصيتك هايتي ما شاع في جنس موجود بلخ بلخ تصّه وتعيينه في شيء واحد كشيء كعلم أبو أو كسر أما نكيرة مثلاً هرهمو رجل بكاربين أبو من رجل شاع في جنس موجود فارغ من ديوان او في جنس بوهرهمي ببيت اجتمال وشمول بوحد فرد الافراد كان او فيتري لكن اجر كلمه او كلميك بكاريين اقتصى في واحد بعينه او كاتشيه معرفة بلي. الشمس لكن هناك شمس لكن الشمس الشمس لكن هناك شمس لكن هناك شمس لكن هناك شمس لكن هناك شمس لكن هناك شمس يعني هناك لا لا شمس اوقات الشمس بيت النشره اجاني فلا ما كان دهنا بت المعرفه يعني الالف لام شمس الالف لام هي زائده هي لتعريف وكباس ما كان جار الالف لام موصوله هي زائده ما هي تعريف 8 الالف الشمس معرفه يعني اجر الف ما كان لادي دي شمس بيت النشره بو دويه يتم مناقشه كلش للشرح يا اخوي الالف لام الشمس في التقدير شمس ترهي فأما النكرة فهي عبارة عن ما شاع في جنس أفراد موجود أو مقدر. فالأول كرجل، فإنه موضوع لما كان حيوانا ناطقا ذكرا. ألا كلمة رجل دانلاو راو الإسباني عربي بو جندارك جانيهبي لما كان حيوانا ناطقا ذكرا. حيوانا بووي هتشي جماد دركات هذا النوع ناطقا بووي هتشي بيزمان دركات هذا يعني بيزمان او يك قسنا ها ذكرن بوي اف دركات هذا النوع كلمه حيوان الناطق بو انسان زوجلابيسن حيوان الناطق حيوان كلمه كاوندل للشرعه هي اوندل عرفه او اندل شرعي. يعني او اندل عرفه اجل لكم الله ابو دابا كارهاتوا ابو تحقيقي عرفي كلما اطلقت كلمة حيوان كلما التفت الذهن الى جهة الدابة <تصفيق> نعم حيوان يعني صاحب حياتي بلان اول اللغة في اصل اللغة بس وتت حيوان زهنه شيب ولا شيء ودابب ولا ذاته الأربعة بو لبرو لعرفة استعمال واكله ولا شرعي شهرها توأكله الكابول لحقيقي لغوي شبه حقيقي عرفي حقيقي لغوي شبه حقيقي عرفي هاش قاعد موت الحيوان زهنه شيب ودابب ليه رك عليه حيوان الناطق لسه أصل لغة بردية يعني حي ناطق حيوان يعني حي جنداريكي برجر حيوان ناطق ذكر بو بو رجل بو انسان كالين حيوان ناطق طبعا ما تعريفي فلسفي كان منطقي كان بو انسان تعريفه كان غلطه لبرشي غلطه لابدو علن حيوان ناطق لرؤية هو كحيوان لغويه يعني جيندار ولا عرفه لا عرفة يعني دابا يمكن يشمع لو روا رح ننابين إمكان هيا بتوع الجيندار باس كان لابكار هناني جنسي شيء بعيد لتعريفاته يبقى مشكلة ماني إمكان هيا وفصل جن هنا والناطق أي بنيه إنسان فعلًا حي الناطق يعني حيوان الناطق بلام ليد يكشف فيودياره لبرو ما تعريفه في كان فلسفة كان يا فلسفاء بوريا نبي جنها يا نبي ملائكة هي. لم تعريفنا ودركوا يا شنكا جنيش حيوان ناطقه لست تعريفي يا حيوان ناطقه كابو فكرت اني مانعنيا تعريف جبهتي بيت جامع ومانع جامع لجميع افراد مانع عن غيره كابو تعريف فكان هاليا بس لا وسر شاويغتون هم تعريف فلسفي يعني امان بو انسان لو سر شاويغتو الفلاسفه اوانيا كجين كمسلمان نبونا بتاييد أو أنا بعورن ببملائكة بم... نيا وببجنيني نيا لو ستشوي قطوة وغلطي متعريف إيش ليه ده ودراكيه هتشكل ميك إيش لا, لا بملائكة هتبيه بعقل تعريفها كان بعقل المهم بحصفيان لدرجة حيوان ناطق ذكرا لموهاتوا فكلما وجد من هذا الجنس واحد فهذا الاسم صادق عليه فكلما وجد من هذا الجنس واحد مثلا قلت الرجل حي ناطق ذكر أي زيدك زيد وبالي عمرك لديه وبالي هذا شيء واحدك هذا شيء فردك لأفراد يأم جنس بيت ينطبخ أو يصدق عليه هذا الاسم كشي رجل فهذا الاسم صادق صادق يعني منطبق. صادق مصطلحي كي منطقية. كنت نجاري بس اسمها كده مصطلحي هي منطقية. ل. لدجي مفهومة مفهوم بكارتيه. معنى مفهوم معنىه ومضدوخ معنىه. مفهوم مصدوق ين المصدر. ين المصدقة. المصدقيش المصدقى المصدقى المصدقى يبو بكاريه من منطقية. مفهوم حرخوياً تعريفاً بوكدو منطقة المفهوم هو الحقيقة المنتزعة من الشيء. من الباب. الباب سكيسا لذهنها هو هو باب هو يك بون السبورة أو يعني المهم إشي أو هيا. لسريع ان وتخصيص وتخصيز كراوشي بو فعلا اوسته بلا هاتين الشخص يقلب اسلبرده ما نوستاو لقشتي ما نوسي ها على سبيل المشاركه باشتي ما نوسي باشتي ما كدوا صبوراءنا همن ايشي صبوراء بياننا دوقاتها بقوي صبور اخويا او ثاني مفهوم وأنا، بلام أوي كا ما كد ما. أو يا ما من الناسي درجات كمان كده يعني كوا... مف... يعني حقيقة المفهوم ينطبق على غيره لهرشني او حقيقة بو بو مفهوم ده درا وبيدينا مصدوق يا المصداق فهذا الاسم صادق عليه والثاني كشمس الثاني كشمس ما بس موجود مقدرة اول ثاني في جنس موجود او مقدر فالاول كموجودة والثاني كشمس فانها موضوعة لما كان كوكبا نهاريا ينسخ ظهوره وجود الليل يعني ينسخ ظهوره وجود الليل هذو شيء فحقها ان تصدق على متعدد الشمس موضوعة يعني في اصل اللغه لما كان كوكبا نهاريا بو كوكبي للروج درفتشيد كوكبا نهاريا ينسخ يعني يزيل ظهوره وجود الليل دير كوتني او ببيته هو ظهوره وجود الليل بسراتو وجود الليل بسراتو اتو اشتايبل ينسخ ظهوره وجود الليل كشوهاد او بسراتو فرقينياه امك اوكا يكور الليل في النهار ينسخ ظهوره وجود الليل يانضوره وجود الليل فحقها أن تصدق على متعدد حق أم كلمة الشمس أو يك أم شمس نبيت أم شمس نبيك يستخوان أي ناس وغيره أوش بقدرته كما أن رجلا كذلك وإنما تخلف ذلك أم معنايو أم شمولا لم كلمة إستانية الشمس حرب الشمس بكاريهن. يعني أمريكا خمر بو من جهة عدم وجود أفراده في الخارج. دبروا إسأل لواقع في الشمس هالأميرة. لواقع يحسس ظاهري أمريا. كبعد شو أكان فردك يترنح نابين لأفراده لأفراد الشمس. ولو لكان هذا اللفظ صالحا لها أقر بيت أو الشمس هي من حيث الوضع والدلالة شمس نكرية هي فإنه لم يوضع على أن يكون خاصا كزيد وعمر وإنما وضع وضع أسماء الأجناس يعني أروقني أكرر جلويا الشمس بلا لبدأ وفي الواقع او الشمس ترنابين بويا هاتشونك بكاري بينيت بوشي بو الشمس بكاتر املك يريك مع عبارة عن شاع في جنس موجود او مقدر واما المعرفة فانها تنقسم الى سته اقسام القسم الاول الضمير وهو أعرف الستة ولهذا بدأت به وعطفت بقية المعارف عليه بثم معرفة أبيت شاش بشوا يكم بشلو بشانه الضمير لهميا بقوة ترل المعرفة الضمير ضميرة بوي أليل دستن بيك دواء لامتنكي هنايتي وتي وهي ستة تن بس نهاية كمي بس كدوها الضمير لا لا فرقان يثلا بس كمان بوكا باقي معارف من بوكا استا كابو أبي زنين ضميرش بوي على حلل باسلوبي خون خام دلالة مدعوة السرشي سرأوي كا ضمير لهم ويان أعرفت له شنكر فم كدون. وعطفت بقيه المعارف عليه بثم قام ما دم حد ثم بوهر هنا و يا كم دوام سي ام وهي عباره عن على متكلم كانا او مخاطب كانتا او غائب كهو او يكا بتقسيمك استقرائي دلالات بدأت السر متكلم مخاطب أو يكقس كأبيسات راست وخو أول شيء كناي بيسات دعائي بيسات أو في فترة شيء غائب ولا مش درناش هذول ولمسي بشه درناش هذول وينقسم إلى مستقر وبارز وببيبي ودي كثر بإعتبار تر ضمير أبيات الدوب الشوا مستتر بارز لأنه لا يخلو إما أن يكون له صورة في اللفظ أو لا. بمب تقسيم الثنائيه اجر صورها يعني رسم كلا نسرة بخط أو او بارزه بارزة أجر ورسم نبنا نسرة أو مستترة فالاول هو البارز كتائي قمت والثاني المستتر كالمقدر في نحو قولك قم أي أنت سأنت صورة لا لقم ما بسمع لكلمة قم كابو بمبيوراه ما له صورة في اللفظ لا. ثم لكل من البارز والمستثري انقسام باعتبار هذا لو أنا ببي ببيوريك يا ببيشتيك اعتباريك بيتا أجل رؤيك وتماشائك أو نبش لو رؤقي ترى أو نبش يثري. يعني أما بيطر التقسيم اعتباري بيا ثم لكل من البارز والمستتر انقسام باعتبار يعني هرك سيوتي فلا نششان بشاب الله بشي اعتباره أو زور مهمان ناك بيتناهوا الله التقسيم الاعتباري أما التقسيم الحقيقي بيننا تقسيم الحقيقي تقسيم أجزائه يعني يجب ان يكون تقسيم يجب ان يكون بشي تقسيم يجب ان يكون هناك تقسيم يجب ان تقسيم يجب ان تقسم هناك الشيء على ان يكون تقسيم اعتباري ان يكون هناك تقسيم يجب ان تقسيم تقسيم حقيقي ساره هي سفيني ساره هي عراقي ساره هي عراقي ساره هي ساره هي جرانا ساره هي جرانا ساره هي جرانا ساره هي جرانا ساره هي جرانا ساره تقسيم جرانا ساره تقسيم جرانا ساره تقسيم جرانا ساره هي جرانا باعتبار شيء، باعتبار فاعل كان، يكتب له وواجب شيء واجب بالشرع وواجب بالشرط، باعتبار موجب تعرفش تتقسيم باعتبار أوه واجبك هاي واجبها هاي شرع واجي كده واجبي كده وواجب خد كابو بي الله ثم لكل من البارز والمستثري انقسام باعتبار هر اعتبارك كان أو كاتل ضميره بيه؟ كم كم نحو هر, نحو هر, هر, هر بتوزي بتوزي كمتر فاما المستتر فينقسم باعتبار وجوب الستار وجوازه بن بن قسمين واجب الستار وجائز الستار هي نواجب يعني ظاهر يعني جائز دربك وهي ونعني بواجب الستار ما لا يمكن قيام الظاهر مقامه ما بس ما بيش يا يعني ضميدك أبيدر نكبت أو يا اسمك الظاهر لشوني دابنشت يعني أوشت أوشتك بفعلك مرفوعة نابتشي بيت اسمك الظاهر لشوني دابنشت وذلك كالضمير المرفوع في الفعل المضارع المبدوء بالهمزة كأقوم مثلا اقوم عند التركيب اقوم واياتي وهي الله اقوم أقوم اقوم نبي اقوم اقوم انا اقوم انا اقوم هناك اقوم هناك اقوم او اقوم هناك اقوم هناك اقوم هناك اقوم اقوم هناك اقوم اقوم فعلى غيتشه مستترة بالهمزة كاقوم او بالنون كنقوم او بالتاء كتقوم الا ترى انك لا تقول مثلا تخل زيد اقصى زيد رقيصا زيد لا اقوم اتواني بلا اقوم زيد نعم اتواني بلا اسمي الظاهر لا لا يقوم مقام المستتر الواجب الاستتار ولكن الزيد الذي يقوم به هو ان يقوم به هو ان يقوم به نقوم ان يقوم به هو ان يقوم به هو ان يقوم به هو ان يقوم به ان نقوم كنونكا حروفي أنا يتوب جمعة أسأل لي يعظم نفسه, نفسه آخر كوتد نقوم جون برهان انا اقوله وندرسوا واجب شو كنتني هذا بالنون للمتكلم وحده جائز السائق في اللغة معروف بس امريكا أليتي ألا ترى أنك لا تقوم أقوم زيد ولا تقول نقوم نقوم عمرو يعني أقر متكلم أقر متكلم ناوي عمر بيت ناليتي نقوم عمرو نقوم عمر الا اقرب مو متكئ معظم نفسه ببيت او درسته برام علي ولا تقول ولا تقول او لا منتشيدا بيا تقوم انت كامر بويا قوله هو الصواب وقولنا هو الخطا الا ترى انك لا تقول اقوم زي ولا تقول نقوم عمر لانه يمكن ان نفسه لكن ما يمكن ان الظاهر لك يعني يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ك باسمك دولي أو أي كادر سياحي خد بت لبيتهم ما في كفعل وافق نغطبت اتشكره كفعل وافق نغطبت ام افعلنا يعني بوتيش إسناد كراون أمانة واجب الاستدار غير أمرش شنداني دنيك هي يا كأجت تقريبا كأجت ددانا يعني أنضدانا. غيدي أو هرشي أفعال هياشيا ضمير كاني جائز وستار. بويا كفعل ووافق نغ نغطبط يتشكرو أو شهارلبركان. شن شو هي متفرقش هيا أو متفرقانة أو أكاد الداء. تلحرف عليك تلهب أوشيا أو جائز وستار اوكو من حيث الأمثلة. أما من حيث الحقيقة والتعريف أجرأوي أم لبركان. ما لا يمكن قيام الظاهر مقامه اسم الظاهر لشين ضمير الكيه نيتواني بوستيد دابنيشد ابو بيوترتشي واجب الاستتار ونعني بالمستتر جوازا ما يمكن قيام الظاهر مقامه وذلك كالضمير المرفوع بفعل الغائب أحو زيد يقوم زيد يقوم اساتواني زيد, زيد يقوم غلامه زيد يقوم غلامه ألا ترى أنه يجوز لك أن تقول زيد يقوم غلامه هذا خوينية زيد خوينية هو زيد يقوم بلام أتوانيت زيد يقوم غلامه يعني يقوم مرفوع بالضمير كزيد اسمك الظاهر أتوانيت اسمك الظاهر أتوانيت دابن يشيد أو فعلت بمرفوعك يا يعني مرفوعي أو فعل بيت مرفوعي أو فعل بيت يعني فعلك بمرفوعنا من يتو بفاعلنا من يتو بلام اقوم زيد أقوم زيد ايش زيد بتشي مرفوعه نابت ثابت يعني مرفوعك ببيع ببي عامل مرفوعك ببيع عامل بلام غلامه مرشوعك عاملك يقوم كابو ها يعني زيد غلامكي هستا نكوي غلامكي هستا كابو بم بم دو تعرفة مستطير لقال جوازا لقال وجوبا جاء كاتوا وأما البارز فإنه ينقسم بحسب الاتصال والانفصال الى خسمين متصل ومنفصل او مستتر بوفيا ودا كيدو بشو استاديه بارز من بو اكتا دوبشو بارز يك متصله وبارزك منفصله متصل ومنفصل فالمتصل هو الذي لا يستقل بنفسه متصل او يك لاملاء الرسمة ناتوان ريد اكو كلمه حسابي بو بكري خويه تنهاوست كتاي قمت مثلا ست تاي قمت اتواني بلين قم تايك بتنها رسم كان في الكلام ناتوانين هر ضميرك او هاب ناتوانر بمستقلي بس بخوي رسم املاء بكري او كاتشيا او ضمير شيء متصله چون كان لا يستقل بنفسه يعني بسبب نفسه لا يستقل لا بد بسبب غيره نيل كنيبة أو معناه البنادات معناه فاعل البنادات أما منفصل هو الذي يستقل بنفسي كأنا. انا وأنت وهو أما ليرى متصل هربا ما هو الذي لا يستقل بنفسه التي لا ولا يبدأ به الكلام. عنتوني ضميري متصل بينيت انفصالي فيبك بي يقول لبيشوداني. بنتاع لبيشوداني. كافق لبيشوداني يبرو يقصد لا يبدأ به الكلام ولا يستقل بنفسه. أي أما ضمير منفصل شياه يبدأ به الكلام. مثلا نحن نحن عنتيت. وينقسم المتصل بحسب مواقعه من الاعراب إلى ثلاثة اقسام انجب في موضع اعرابي متصل بيت السيف الشواء مرفوع المحل ومنصوبه ومخفوضه يعني ضمير متصل اكري مرفوع بيت واكري منصوب بيت واكري مخفوض بيت فأما المرفوع كتائي قمت فإنها فاعل وأما والمنصوب ككافي أكرمك زيد فإنها مفعول تاء قمت أبني تاء تشياء مرفوع ضمير متصلة كافي أكرمك ضميرة متصلة أبني منصوبة مفعولة والمخفوض كهاء غلامه مجروع يعني غلامه مجرورة فإنها مضافة إليه يعني ما بسيه باختصار أويك ضميلي متصل مرفوع هي منصوب هي مجرورش هي وينقسم المنفصل بحسب موقعه مواقعه من الإعراب إلى مرفوع الموضع ومنصوبه أما ضميلي منفصل مجرور نية يعني هج ضميلي منفصل مان نية مجرور بيت الا يان مرفوع يان منصوب شيء في الفانيه مرفوع يان منصوب يعني موضع ذا عندنا مبنيه ضمائر مبنيه فالمر... فالمرفوع اثنتا عشرة كلمة كلمه مرفوع يعني ضمير منفصل مرفوع دوغز كلمه ابوعد ما ارشوردن دو بو متكلم شش بو من حيث الافراد والجمع والمذكر آوچی هومای اگر چی به غائبی؟ انتومایش انتوما، بودوپیاو بودوچن بیت هر آله انتوما. آم دوآنها لج یعنی چوار کلمه لیکرتشن. آم دوآن لیکرتشن آو دوچلیکرتشن. یکیشی که آن حذف کنیم چوار دویتشن اگر هندیکتیب تن بینی، ضمائر اوتی چوار دیا غریب هر آو دوآن حذف کل آو ماو تو انا نحن اما بوشي بو متكلم انت أنتي انت انت انت بو مفرد انتما بو مثنى مذكر ومؤنثش انتم انتن هو هي هما هم هن والمنصوب اثنتا عشره كلمه ايضا اياي بو متكلم وحده إيانا بجمع كي إياك, إياك إياك إياكما إياكم إياكنا إياه إياههما إياهم إياهنّة أم شوية اصل أصل حقيقة شعر ذي بلام شعر لفظ دودو ليكشن بو بدوان زف هذه الاثنتا عشرة كلمة أيضا لا تقع الا في محل النصب عن ايرانا اياك وتعي ها نصب بن رفع ناب وجرش ناب. كما أن تلك الاول لا تقع إلا في محل الرفع. تقول انا مؤمن فأنا مبتدا. يعني ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدا. والمبتدا حكمه الرفع. وإياك أكرمت إياك ضمير منفصل مبني على الفتح السكون. هنديك أظن شيء كافك الجا كانوا. إياه. إياه بس. فلان السلم عصره أسانكاري كداوى. حر إياه كخوي. ضمير منفصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم. حر في خطابة. إياهك أكرمتوا. مفعول مقدم. والمفعول حكمه النصب. ولا يجوز أن يعكس ذلك. فلا تقول إياه مؤمن وأنت أكرمت وعلى ذلك فقس الباقي وها مشت كايندر ضمير كايندر و وليس في الضمائر المنفصلة ما هو مخفوض الموضع بخلاف المتصلة في توان المتصلة تكون كمجروراً ها ذكرت أن الضمير ينقسم إلى متصل ومنفصل أشرت بعد ذلك إلى أنه مهما أمكن أن يؤتى بالمتصل فلا يجوز العدول عنه إلى المنفصل. أدعواي متصل منفصل بس كده لبر منع سب كلام شنو كفر ستيك مساليك هي لسر منفصل متصل بتشاكم زاني كباسك كما أنه مهما أمكن حتى 200 أن يؤتى بالمتصل فلا يجوز العدول عنه المنفصل. تابتوي متصل بكار منفصل بكار نهني. لا تقول قام أنا، لا تقول، ها؟ علي قمت، ولا أكرمت أكرمت إياك، يعني أكرمتك، لتمكنك من من أن تقول قمت وأكرمتك. أما أنا ما دام أتواني نبات تجيبه كربنيت ضمير منفصل بكاربيني بخلاف قولك ما قام إلا أنا نتين ب ما قام إلا ك. يا ما قام إلا يا بشر ين ما قام إلا تو ضميري رفع بكار بيني ما قام إلاته يعني خمته المهم لا بد من ضمير فصل منفصل بو هو لبر إلّا هو إيش شو إني كتير كبيج جايك أنا و لدواء إلّا ضميري كي نافذ ضميري متصل ناعت لدواء ضميري متصل ناعي إلا في الضرورة الشعرية شنشتقي زوركما أقول شو أنا كانت الباسك ده ما قام إلا أنا، وما أكرمت إلا إياك. ما قام إلا أنا، أما لابد من ضمير منفصل لا إله. وما أكرمت إلا إياك. ناتو نبرو. وما أكرمت إلاك. إلاك. فإن الاتصال هنا متعذر لأن إلا مانعة منه. فلذلك جاء بالمنفصل وثمان إياك وثمان أنا. ثم استثنيت من هذه القاعدة صورتين. دو صورة من هذه القاعدة صورتين. دو صورة من شنو كتبه؟ اه صورتين. ثم استثنيت من هذه القاعدة صورتين. لميك يعني يجب أن نأتي بالمتصل ولا يجوز أن نأتي بالمنفصل أم قاعدة قولية استثمائتها استثمائتها بيالي دو صورة لم قاعده مستثنان يجوز فيهما الفصل مع التمكن من الوصل فصل شتواني بكاربيني ضمير منفصل هارشا بشتواني كأصلك بكاربيني كشي متصلة وضابط الأولى ضابط ضابط مصطلح يشيء علميه بمعنى المصلح من الخلل يعني قيدك يصلح او يقي الصوره من الخلل عليه امامي اجل امامبو او خللنيه او ضابطه يعني ربما عندي جارتيد بس ان الله ما الفرق بين الضابط والقاعده قاعده او يضافه سوايا يعني ضابط تشكتر لنا قاعدة يعني قاعدة كليتر وضابط الأولى أن يكون الضمير ثاني ضميرين يعني إلا سوريك أقر هات أقر هات دو ضمير بيك وكوب ببنوة. ثاني ضميرين أن يكون الضمير ثاني ضميرين يعني أو ضميريك مباسئك أكرد منفصل بيت متصلنا بيت لسر أصلنا الروا دوها يكمل ضميرك شيء بيت أعرف تربية معرفة تربية التي لدوم أولهما أعرف من الثاني أما الشرطي شرطي دوم وليس مرفوعا وليس مرفوعا ضمير يكمل مرفوع إيش نبيت كاو دو ضمير كابو بنوا يكمن لدوم ين أعرف تربية ويكمش ضمير رفع نبي يعني هادوشان شي بن ضمير بن مرفوع هادو هادوشان نحو سلنيه سلنيه سل فعل امره نونك نوني وخايا يعك ضميري شي متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به اول هاك ضمير متصل مفعول دوما سدو ضمير كوبونة وانتوه يشي كان ضمير سلني متكلم منصوب معروف ش هنيشني مرفع إجنيا دوانتيا دوهم دوان ضمير غائبة أعرفت للكي أعرفت للكي أعرفت للكي أعرفت غائب اسم متكلم عرفتلا لا شيء لا لا مخاطب مخاطبش عرفتلا لا شيء عرفتلا الغائب بكرة ترتبه الساي كان متكلم دو غائبة كابو من باب اولى متكلم عرفت له هذا لغائب دو ضمير كوبو نتوا ما يكمش يجوز ان تقول فيهما سلني اياه سلنيه هي تواني بلا يسلني اصل شيء سلنيه سلنيه اصل او حتى بتوانيد ضميري متصل بكاري يعني بكار نا يعني ضميري منفصل بكارنا يعني بلام لقلأ وشكا اتواني اواج لبر اويكا الاول اعرف من الثاني وليس ما مرفوعا وانما قلنا ان الضمير الاول في ذلك اعرف لان ضمير المتكلم اعرف من ضمير المخاطب وضمير المخاطب اعرف من ضمير الغائب اما كما دو الضمير كوبونا يكمي أن أعرفت البيت كم شجنا بيت مرفوعنا بيت الثاني وضابط الثانية أن يكون الضمير خبرا لكان أو إحدى أخواتها سواء كان مسبوقا بضمير أم لا ضمير كتش بيت خبري كان بيت يعني يكي يقول كان أخواتي كان بيت أجل لبيشي و ضمير روشتبيت ين روشتبيت ضمير روشتبيت ين روشتبيت تما شاك سواء أو ضميرك باسي في حقه الانفصال أو الاتصال فالاول نحو الصديق كنته الصديق يعني بلادرتوي بلادرتوي بلادري بلادرتوي الصديق كنته والثاني نحو الصديق كانه زيد تمشى كيستا ام دون منا يجوز ان تقول فيهما كنت اياه الصديق كنته وتاني الصديق كنت اياه ها اك انفصال فيمكن بيبكين بك شيء اياه الصديق كنته هو كان كنت إياه وكان وكانه كان زيد الصديق كانه كان الصديق كانه هو كان هاي كانه ضمير كان ما كان بسر كان هو كان هو الصديق كانه مسبوق بضمير كان ببيان نبت الصديق كانه زيد يجوز أن تقول فيه ما كنت إياه لبلوي كنته دو ضمير يعني سبق بضمير فلان الصديق كانه زيد ومرجله يشنيه يعني فرقناك عن بابا عليك وكان إياه زيد كابو امشني دوما صريد وما ان يكون الضمير ان يكون الضمير خبرا خبرا لكانا او احدى اخواتها يعني خبري كانت في اتصال يعني انفصال كيبكيت. واتفقوا على ان الوصلة ارجح في الصورة الاولى سلنيه سلنيه في الصورة الاولى اذا لم يكن الفعل قلبا اذا لم يكن الفعل قلبيا يعني اقر <تصفيق> وقوت ومت من ضمير كب نوا يكمن اعرف تربو و مرفوع نب ولم اقف فعل كان فعلي قلبي بو سبون من خلتوكه ظننتوك يعني ظننتوكه او قلبي كقول لي لنا او وش كما فرقك هيا قلبي لقلب غير قلبي فرقك قال واتفقوا على ان الوصل ارجح في الصورة الاولى اذا لم يكن الفعل قلبيا لصري كما أجر فعلك قلبي نبيت وكسلنيه أعطنيه او باتفاق كي ارجح وصل وصل وصل. الوصل أرجح ولذلك لم يأتي التنزيل إلا به قرآن بس نكدوا كقوله تعالى <تصفيق> أنلزمكموها أنزل زمكمها، تمشاكبتيها تو بوصلها تو، قلبينيا. إياه. إياها، يعني يعني بزورنا تنكينا مسلمان يتسليم بنيا أو أو شيك إما أما نبياء ذي حليقين، إن يسألكمها، يعني إن يس إن يسألكم إياها، فسيكفيكهم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 بلاهم لبروا إسنادك رأوا بلي تأي فعلبوته خلتوه وكبعتوه باع بعتوه تماشاك وفي باب كان كنته وكانه زيد فقال الجمهور يعني أكثر الفصل أرجح فيهن الفصل أرجح فيهن واختار ابن مالك في جميع كتبه الوصل في باب كان ابن مالك خالوا كتاب الفية في جميع كتبه اختار الوصل في باب كان بلام لقلبه واختلف رأيه في الأفعال القلبية فتارة وافق الجمهور وتارة خالفهم. أمش ممكن لعلماء علماء. عالم يقصيتش هي، قسيتش تريش هي، هادو كي مناقضن بيكتر. مناقض. تنال يعني أويا مناقض مناقضن. أما كأو قالوا شنو توه؟ يا جاري واهم ما ويت القوة كي شت كخون توه قسيت ركعت. يعني أم قسيدش بأويا. يعني لا لا يلزم. إجراء المج... لا يلزم إجراء المجمل على المفصل أو إطلاق المجمل أو حمل المجمل على المفصل كما في القرآن أما يكا ربيع عليه أقوال الناس لا يعني لا يطلقوا لا يحملوا مجمله على مفصله فالله الشيخ رحمته حفظه الله هناك يعني هل هو باطلاقه الله حندق نازل معناه هالشيء يعني شيخ يعني حفظه الله ما بس أويه أويه ك لبرع والقائل كان معصوم قائل القرآن معصوم قائل السنة معصوم يعني كلامه شيء وكلامه شيء هادو شيء بس نادي لا بد من حمل مجمله على مفصله كلام الناس لعدم العصمة أكرد شخص قال قولا ثم ناقض نفسه او او جهله حد نزان شي يوتوبياش يعني بويا على الاطلاق بلي يعني دائما يحمل مجمله على مفصله او اسمد بيدانا اسمد بيدانا بويا سيدي شيكن سيدي كلامك هيك يعني لهان diyor شو انا يحمل مجمله على مفصله يح... امكانيه ابو انه يتراقب بالموضوع مجمل المفصل حساب يعني اخ هي واحد حساب قولي شخصيك هي واحدة قولي شخصك هيا قولي كتيري هيا قال لي لما ما بستي اويا نال غلطي كده ابونا نال قصقي غلطة يعني في في تقصديس الرجال يعني إسنادي خطاء وجهل تناقض وقوانا نادا لابر مكاني شخصك هيا وخي خوشي شاي يعني توحر قصيك البنياك سنالي بلغ غلطة ونيزاني وجهلي كلو او شها فاوزاك سايك فيش <تصفيق> سأم فولي كردوه ترجيح شيء ذا. أو كم؟ مثلاً أوه أوه إنه مالك مخالفين كله. وجيش مشان يعني أو أو أو لا. كمال نيوا. كمال كتول ترجيح بو ترجيح بدي. موضعي البحث ومناقشات ترجيح بلان امبيرام والله عليك ل... ان شاء الله الجمهور لا بد م... وي هنا مختصره خويه هندي جار لي لا مختصره اكثر للعلم بوياك ولكن مذهب ان يكون هناك اشياء مقدمه لانهم يكون هناك أمان مقدمه لانهم يكون هناك اشياء مقدمه لانهم يكون أم اشياء مقدمه لانهم يكون هناك ولا يحتمله هذا الشيء المختصر اشياء مقدمه لانهم أم هناك اشياء مقدمه لانهم يكون هناك اشياء يكون آية الليلة في ويستة أمشتباس هي أن بناء آه يجوز لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ويجوز تأخير البيان وقت الخطاب يجوز تأخير البيان وقت الخطاب ليلة الجائزة جايب بلالشوني هناك في ويستة مناقشه أمشتب بس أويه كم مختصره